وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما بعد إخوة الكرام ما الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضدته ونقله المصنف الآن كأنه يقول سأنبئكم كما بينت لكم سأفتتح الكلام على علم الحديث العلم الشريف بالبداية الأولى وهو الكلام على الحديث إذن المدار المصطلح بأسره على الحديث يعني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع فكأنه يقول سأصدر الباب بالأقوى فالأقوى وأبين لكم مراتب العلم في علم الحديث أولها الحديث الصحيح أولها الصحيح يعني الحديث الصحيح أما الحديث الصحيح ضبطه المصنف بأكثر من شرط الشرط الاول انه قال ما اتصل سنبين الاتصال الشرط الاول قال ما اتصل إسنابه. الشرط الثاني قال لم يشذ ولم يعلم كذا شرط ولا شروط نعم قال لم يشذ شرط ثاني الشرط الثالث قال ولم يعل او قال او يعل يعني عطف على لم ولم يعلم الشرط الرابع قال يرويه عدل افرد عدل يبقى كام اربعه ضابط أو قال عدل ضابط والضابط هنا لابد يقال فيه تمام الضبط ضابط خمسة قال عن مثله ده شرط كام شرط كام سادس طيب معتمد هو ايه شرط الاتصال طيب عن مثله معتمد ده شرط سادس يكونوا معتمد معتمد في ضبطه معتمد في ضبطك يبقى عيد على ايش ونقله طيب يبقى عندنا كم شرط الان خمسة ولا ستة يمفعش يكونوا ستة أبداً والله ممكن ينفع يكونوا ستة لا ممكن يكون ستة نقول اتصال السند معنا استناد للنبي صلى الله عليه وسلم ونجعله جعله عشان نقول هذا حديث المرفوع الذي رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فيمكن يكونوا ستة بهذه الطريقة مفهوم كيف يعني يرفع للنبي ينسب للنبي يبقى شرط إنه يكون الحديث صحيح على انه حديث يبقى الشرط الأول يرفع إنه يعني يأتي مرفوعاً منسوباً للرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن صحيح المعتمد عند الحديث والمحققين انهم خمسه شروط الشرط الاول اتصال السند ما اتصل اسناده اتصال السند الثاني عداله الرواه الثالث لا الضبط ضبط الرواه الرابع عدم الشذوذ الخامس عدم العله طيب إذا الشرط الأول للاتصال قال ما اتصل او قال اول هو صحيح ما اتصل اتصال السند يخرج بذلك المنقطع والمنقطع ولما سقط من أحد طبقات السند راو واحد والمعضل وما سقط من أحد السند راويان على الكتاب أو التوالي وخرج أيضا المعلق والمعلق من أول السند والمرسل ما سقط من مؤخرة السند يبقى ما اتصل إسناده الاتصال معناه رواية التلميذ مباشرة عن الشيخ سماعا بالأذن أو وجادة أو كتابة يقرأ عليه يتلو الحديث أو هو يقرأ على المحدث الغرض المقصود اتصال السند لا يكون إلا من التلميذ يروي شفاهة أو سماعا من شيخي مالك يقول حدثني نافع نافع يقول حدثني ابن عمر حماد بن زيد يقول حدثني سابت البناني حدثني أنس يبقى اتصال السند معناه رواية التلميذ عن شيخي الذي سمع منه سماعا أو قراءة أو جادة كما سيبين هذا اتصال السند يعني يسمعه من غيري ولا يسقط لما يأتي بقي بن الوليد ويقول حدثني فلان نقول له هذا الحديث لا يمكن أن نقبله لماذا؟ لأنك مدلس فلا نقبل حديثك قال حدثني خطأ تردون علي تقولون أيها الواهم تقال حدثني وإذا قال حدثني وصرح بالتحديث انت. لكن جاء بقية فقال عن شيخي الفلاني ماذا تقولون؟ لا نقبل حديثك لأن هنا إن لم يكن القطاع الحتمي ففي احتمال انقطاع لأنك اسقطت الوسطة بينك وبين شيخك وعندنا العلماء قد اشترطوا شرطا وثيقا لصحة الحديث اتصال السند كما سنبين عمليا الثاني فهو ما اتصل اسناده لم يشذ خليها في النهاية قال نعم برواية العدل العدالة ملكة كما قال المحدثون أعظم محدثين أو أكثر محدثين ملكة تكون في المر بعث له على ملازمة التقوى والمروءة وهذه المسألة فيها نظر وإن كان أكثر المحدثين عليها لأن قول قول المحدثين العدالة هي ملكه تحمل المحدث على ملازمة التقوى للنزج محدثا بحال من الأحوال لسنا بملائكة ولنا الهنات ولنا الزلات ولنا السقطات وأيضا المحدثون لهم ذلك ما من محدث إلا وتجد يهم مرة تجد تغطش مرؤاته مرة فالمسألة في الحكم على الإنسان على الغالب وما أروع ما قاله الذهبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فنحن ننظر إلى الغالب فنقول هي مالكة في الإنسان يعني تحمله على التقوى والمروء الله ثم هو قال ذلك قالوا تحمله على ملازمه التقوى والمروء الملازمه أسقطناها لما أنا نقول يمكن أن يسقط منه النات ممكن أن تحدث سنات لكن الغالب هو الذي يحكمنا بأن نقول هذا عد وطبعا العدالة تحفر التقوى والتقوى عند علمائنا العمل على طاعة الله بنور من الله يعني ببصيره وعلم بنور من الله يرجو ثواب الله هذا مجمل ما يقال في التقوى ويبتعد عن معصيه الله بنور من الله يخاف عقاب الله إذن التقي هو الذي يسارع في مرضات الله على بصيره من الله يعني على علم يرجو ثواب الله ويسارع في ترك المنهيات المعاصي على بصيرة على علم خوفا من عقاب الله وإن سقط وإن سقط يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه جلت في أولاد يبقى التقوى البعد عن المعاصي والصحيح الراجع في ذلك اختلف العلماء فاعل المعاصي الصغائر هل هو يتصف بالتقوى أم لا بعد الشفعية يرون أن الذي ينظر إلى المرأة الأجنبية معناها هذه نسوي قبورنا الآن جميعا يقولون الشفعية وقد قال ابن حجر الهتمي هذا من نظر إلى المرأة الأجنبية وكرر النظر فهو من الفصاق يبقى أسقط عدالته بالنظر وصراحة هذا الكلام مقلق مؤلم مفزع يبقى ما في أحد عدل هيمشي بالشارع استغفر الله ما أقول ذلك لكن أغلب الناس ليسوا بعدول بهذه الكلمة أو بهذه الطريقة الصحيح الراجح اننا عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا تضبط لنا العدالة قال الله تعالى إن تجتنبوا يبقى الصغائر لا يمكن أن تسقط العدالة قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر اذا الصغائر لا يمكن ان تسقط العداله إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تعالى الذين يجتنون كبائر الإثم والفواحش إلا لمم قال ابو هريره وهذه من أهم ما يقال بقى قال ابو هريره القبله من اللمم واللمس اقوى في المعصيه من الرؤية من النظر قال القبله من اللمم والنظر من اللمم فالصحيح الراجح ان هذه من الصغائر وليست من الكبائر ولا تسقط العداله لكن متى تسخط العدالة ضابط الضبط أولنا أيضا ابن عباس قال لا كبير مع استغفار وهذه تدلك على أن التقي ان وقع في الكبيرة فتابة توبة النصوح رجع للتقى مرة ثانية ولا يتهم بالفسق فقال لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار يبقى رجل عمل ينظر في المرأة ونقول له حرام يصرف بصرك فيصرف بصرك ويرجع ثاني انا تبت وينظر وينظر وينظر ويصر على النظر للاجنبيات هذا يفسق بذلك هذا من الفصاق وإن كان بائعا وإن كان معلما مدرسا وإن كان شيخا وإن كان أي شيء ان أصر على أي معصية صغيرة فهو من الفصاق لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إسرار فإن أصر فهو من الفصاق هذه جانب التقى التي به تكون العدالة والمروات المروات في ضوابط عامة تكون للمرؤات وضوابط عرفية فالصحيح ان في ضوابط عامة للمرؤات لأن المرأة يحمل نفسه وقال يهتك عرضه عند أحد يحمل نفسه على الحياة والاستحياء يحمل نفسه على الأدب مع الكبار يحمل نفسه مع الخلق الحسن مع الآخرين هذه من المروءات التي هي ضوابط عامة في الكل وضوابط خاصة يحكمها العرف مثل الضوابط في القديم والضوابط هنا يعني هنا الآن في بلد معينه يعني في الإمارات مثلا الذي إذا رأى الرأي طلبة العلم بغير غطاء الرأس قال هؤلاء ليسوا بطلبة علم هؤلاء مخدوش المرؤة عندنا عندهم المرء إذا خرج بشعره كان رجلا إيش مخدوش المرؤة أنا ما أقول لكم حتى لا اضرب أنا قلت في عرف الناس هناك ليس في عرفكم وهذا العرف كان سائدا في عصر الأولين الأخيار عندما دخل ابن عمر رجلان أرضاه على نافع وهو يصلي بغير غطاء الرأس فقال له أتخرج في الأسواق هكذا قال لا هذا ينبئك بإيش لأن هذا خادش المرؤة عندهم لو خرج الأسواق عار الرأس قال أتخرج في الأسواق هكذا قال لا قال الله احق أن تفتح يموت يعني حق أن تكون كامل المروءه عند الله من غيرك وهذا الذي نقوله لاخواننا إذا كان لك قسطا من الليل لا تقوم بسروالك ورداءك الذي ترتديه الذي كنت نائما به ولا بمنظرك الذي لا يعلم به الا الله جل وتقف وتقول أنا أناجي ربي الذي يراني على حالتي لا كن مؤدبا مع ربك اجعل قميصا خاصا بقيامك واجعل طيبا معينا تستطيب به أمام ربك مروعة عندما تقف أمام الله جل في علاه وهذه التي تجرني أن من أقوى الأمور أن أقول اللي يصلي بالرداء الداخلي هذا والحملات هذه ما تصحي صلاة وإن قال به الحنبلة لأن قالوا هذا شيء ممكن يعلق المسألة خلاف معطول لكن أنا أقول لابد أن يكون هناك زينة عندما تقف أمام ربك جل في علاه مروعة لك أمام ربك أيضا من المروعات كما قلت ألا يعني يأكل المرء في الشارع إلا إلا لأنه ممكن أنا لو ما لب أنا أ إذا علمت أننا أصلاً هذه لا تخش مرؤتي عند الناس هنا إلا ان كان العرف السائد بين الناس أنه إن أكل طعامه وهو يسير ليس فيها ثمت شيء وقد قالها الألباني نفسه قال العرف بين الناس الآن أن الأكل في الشارع ليس فيه ثمت شيء إلا إذا ظهر أمام الناس في العرف ان هذا من الأمور التي تخش المروءه ان كان عند الناس انها من خدش المرؤات وينظرون إليك نظرة النكارة فلا يجوز لك أن تفعل ذلك لأنها تسقط مرؤتك ولا يؤخذ منك الحديث بذلك إذن الأول العدالة والعدالة تجمع بين المرؤة وتجمع بين التقى تجمع بين المرؤة وبين التقى الشرط الثالث ضبط الرواد والضبط هو معناه أن يعي المحدث الحديث الذي سمعه من شيخه ويتقنه ويضبطه حتى إذا طلب منه استدعاء هذا الحديث يرويه كما هو لا يسقط منه حرف إلا من يقول بايش بالمعنى وإذا قال بالمعنى ده صحيح لأن فحول أهل العلم قالوا به الغرض أنه لا يلحم فيه يعني لا يدخل عليه غيره ولا إن هو يسخط معناه فإن اتى ووفى بمعناه صحة روايته هذا الضابط يستقى من قول وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها دي دلالة على الضبط ولذلك كان كثير ابن عمر إذا سمع واه يقول ليس في الحديث إن ابن عمر هو الذي رفع راية عدم جواز رواية الرواية بالمعنى يعني لما سمع في الرواية واه قال ما قال سلم ذلك يعني يضبط اللفظ بذاته والضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب أما ضبط الصدر هو استيعاب الحديث في الصدر إذا أراد المرء أن يأتي به أتى به على تمامه ذلك قالوا حدثنا الزهري فلما راجعناه بعد سنين بالحديث حدث بي كما حدث به في اول مرة من خرم منه حرف واحد وكانوا يقولون على شيخ السلام كما قال الذهبي الكتب الستة والمسند أمام عينيه يعني مش في صدره فقط أمام عينيه فإذا جلس يتكلم عن المسألة ينتزع الدليل بانسيابيه فياتي فيأتي ويستدعي ما يريده من الأحاديث في الكتب الستة والمسند كما يشاء من شدة وبراعة حفظ شيخ الإسلام ابن تيميه فده ضبط الصد ضبط الصد يعي الكلام في صدره وقد قال علماؤنا ما العلم إلا ما دخل به صاحبه دخل فين القبر ولا الحمام الحمام انت رأيت واحد مسك كتاب الأم ودخل بالحمام ما رأيت ولا ترى لكن لو كان حافظ لمسائل الأم ودخل الحمام نقول دخل في الحمام والأم في صدر صح ولا لا يبقى يدخل فقالوا ذلك انه ما يستطيع ان يدخل بكلام الله في الحمام لكن لو هو دخل صدره مليء بالعلم كما انكر على عليه بن ابي طالب لعظم بطني كان بطنه كبير جدا فانكروا عليه فقال لم تنكرون علي هذا اسفلها طعام واعلاها علم علم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كانوا يحتاجون اليه قبل التدوين واليوم يحتاجون له عند ضبط العلم لأن العالم الذي لا يحفظ علمه ليس بضابط لكن هل ميزته كميزه الأولين؟ لا خلاص انتهى الموضوع هالتقيلة للشيخ الالباني راجل يحفظ الكتب الستة والكتب التسعة والكتب التلاتة والاربعين قال دعو على الرف جنب البخاري ليش؟ هو قال الحفظ ما عندنا هيحفظ إيه؟ هيسرد علينا إيش غير الحديث المكتوبة لكن أين علمه؟ أين قلمه؟ ولذلك نحن نقول كثير من المؤلفين اليوم ظل الرأس جمع وترتيب او في لغة الكمبيوتر قص ونزق لكن وين قلمه وين تحرير المساله وين ترجيحه وين قلم الفقه او الحديثي وين كلامه في محمد بن عقيل مثلا هذا يحتج به او لا يحتج به توجيه كلام ابن معين مثلا بأس به وين توجيهه هو فهمه هو لكلام العلماء ايش هذا هو العلم العلم ليس بالحفظ الان فقط هو حفظ وعلم لكن هذا هو العلم فكان الحفظ وضبط الصد يعني مرموق جدا قبل التدوين بعد التدوين هو يبين علم الرجل وفحوله الرجل الضبط الثاني ضبط الكتاب وضبط الكتاب هو أن يكون التلميذ من أهل الكتابه يحضر درس الحديث ويكتتب عند المحدثين فيكتب كل حديث يمليه الشيخ يكتب كل حديث يمليه الشيخ أو يكتب كل حديث قرئ على الشيخ لكن لابد من شروط وقيود في ضبط الكتاب أن نقول هذا الكتاب الذي كتبه التلميذ لابد أن يبين لنا أنه قد اعتمده من أصل من أصل مين؟ من أصل الشيخ اعتمده من أصل الشيخ أو من أصل معتمد اخر آخر يعني من نسخة الشيخ حتى يضبط الكتاب الذي كتبه لينسبه لهذا الشيخ يضرب مثلا لذلك ليتبين الأمر نعم نضرب مثلا مالك هو الذي يعني تبنى مذهب القراءة على الشيخ وليست قراءة الشيخ على التلميذ وكان يرى أن القراءة على الشيخ أضبط وأفضل لأنه عنده أن التلميذ لو قرأ وواهم يمكن الشيخ أن, إيه؟ أن يصح له ويقول قف وهمت في كذا لكن لو الشيخ اللي يملي على التلميذ التلميذ ما عنده علم ما يستطيع أنه يقول للشيخ انت وهمت مفهوم ولا لا لكن هذا يعتريه ما يعتريه ممكن الشيخ جالس واللي بيقرأ ده كان صوته زي صوت كده أجش ينفر من يسمع فينام الشيخ فإذا نام الشيخ وواهم هل ممكن أحد يوقظه انتهى الموضوع ويقول قرأته على الشيخ هذا الحديث فيعتريه ما يعتريه الغرض المقصود مالك كان يقرأ عليه فجاء التلميذ فقرأ على مالك وبجانبه الرجل الذي في المؤخرة يكتب وانا اضبط ليش في المؤخرة كان يكتب بعدما كتب جاءنا ونحن الان في محل وزمن مالك فعقد جلسة التحديث قال احدثكم الان عن شيخي مالك قلنا تحدثنا سماعا عن قراءة عليه قال قراءة عليه حدثني مالك يقرأ عليه وانا اكتب فقلنا له أنت تكتب؟ قال نعم قلنا لا نأخذ منك حديث قال لما؟ هذا ضبط الكتاب إذا خالفتم أهل المصطلح قلنا لا لا نأخذ منك حديثا يا ترى لما لا ناخذ منه حديثه مع انه قد ضبط ضبط الكتاب اصبر سامي ماشى سامي خلاص مشات بها لأنه جلس في المؤخرة ولما؟ قال لأنه قد حدثت واقعة مع الإمام مالك بسبب المؤخرة كان يجلس مالك مجلس التحديث وطلاب العلم الذين يعني ينبرون العلم الذين يجدون يجلسون بجانب الشيخ أمامه ولا يجلسون في المؤخرة كان يعرف في مجالس التحديد في القرون الأولية أن الذي يجلس في المؤخرة صاحب إيش؟ صاحب النوم او الرجل البركة يعني إيه الرجل البركة الذي يريد بركة العلم هؤلاء القوم ليش بهم جلسوهم فكان رجل بركه في المؤخرة جالس وطبعا كان دعوة علماءنا أن يروا ويختبروا دائما طلبة العلم فكم مالك يقرأ عليهم الحديث ثم اختبرهم في مسألة فقاموا فأجابوا فقال أخطأتهم فجاء الرجل من المؤخره وقال الإجابة كذا يا شيخ قال مالك يا بني قد أصبت وأخطأه ثم تل عليهم حديث أخرى فسألهم سؤال ثاني فأجابوا فأخطأوا فقال الذي في المؤخرة الإجابة كذا يا شيخ قال يا بني قد أصبت وأخطأه وامطلئ دهشة الذي في المؤخرة أو بمعنى اللغة التي نعيش بها الآن البركة يجيب ما هذا؟ طبعا مش البركة البركة المعروفة فسأل السؤال الثالث فأجابه فأخطأه فجاء البركة فقال له الإجابة سديده وصحيحة قال يا بني ليس هذا مقام أنت لا تستحق أن تكون في المؤخرة تعال اجلس هنا فأجلسه بالمقدمة أمام عينيه وهو يصل الحديث، فأراد أن يختبر المرضى الثانية فتلى يعني اختبرهم بسؤال فقاموا يجيبون قال لا أجب فاجاب إجابة خطيئة وأجابه إجابة صوابا فقال يمكن تبديل المكان اللي عمله الرجل دوت فنسأله سؤال ثاني فسأل سؤالا ثانيا فلم يجد يجيب إلا إجابة خاطئة فقال له يا بنين ما حالك وما بالك أسأله فتجيب أنت في المؤخرة وهنا لا تجيب قال الصراحة يا شيخ ما كنت أنا المجيب المجيب هذا الرجل اللي في المؤخرة وكان الشافعي يجلس بجانبه في فيلقنه فيجيب الرجل فيجيب الإجابة السديدة فلما رأى مالك أن الشافعي هو الذي يجيب قام من على كرسيه قيام الشيخ لتلميذ الذي علمه وقال له أنت المؤهل الآن وتتصدق فقام يضرب لكل شيخ علم تلميذا الا يخفض حقه والا يبخس حقه ويظهره لأن بخس الحقوق من قول الله تعالى ويل للمطففين وأيضا مخالف لقول سلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فقام مالك فعانق الشافعي وأخذه وابى عليه إلا يجلس مجلسه وقال أنت هنا مكانك هنا فأجلسه مجلسه أجلس يطرح عليه الأحاديث فلما ذكرناه بالواقعة قال نعم لست بضابطا لكتابه فلم يقرأ علينا لكن جاء الآخر يقرأ الكتاب سألناه ضبط هذا الكتاب في النسخة الاصليه قال نعم قال ضبطها من نسخة أخرى معتمدة قال نعم قلنا له تجلس في المقدمة أم في المؤخرة قال أنا صاحب المقدمة قلنا إذن نسمع منك فأنت ضابط ضبط كتاب يبقى إذن الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب يبقى لنا في الكلام على الضبط مسألة مهمة كيف يعرف الناس العدالة عرفناها من الثقة وغالب أمره الطاعة دائما في المجالس ومجالس العلم والذكر ودائما المنكر عن المنكر عرفنا الثقة كيف يعرف العلماء الضبط لولا الايجاز كل ذلك إيجاز ورب السماوات ولولا أنه درس نساء لتوسعنا جدا لكن نحن نشير إشارات كان علماؤنا يعرفون ضبط الراوي بأمور ثلاث الأمر الأول الاختبار بالقلب الأمر الثاني بالمذاكرة الأمر الثالث بالتلقين الأمر الأول بالقلب في قلب الأسانيد والمتون وقصة البخاري وإن تكلم العلماء في سندها مشهورة جدا فأنهم قلبوا له الأسانيد والمتون فضبطها وبين لهم إسناد كل شخص ومتنه وقد ذكرناها أيضا قصة من في القلب يا يا ممكن تدخل في مسألة التلقين لكن ماشي ممكن يقال فيها أحمد بن منصور أحمد منصور بن من الرمادي صح حسنت الرمادي أحمد بن سور الرمادي كان مع بن محمد رضي الله عنه وأن يحيى بن معين بعدما رجعوا من رحلة عبد الرزاق وسمعوا منه قال لهم يحيى بن معين ما رأيكم اشتهي أشتهي ما أشتهي اشتهي, أشتهي الاختبار وكان يحيى بن معين هي دي شهوته يدخل ويدس الأحاديث ليفنط العلماء المحدثين قال اشتهي الاختبار هيا يا أحمد قال إلى من قال لأبي بن عين قال لا تفعل إن الرجل ثقة أمين قال والله لا أفعل فدق الباب عليه فلما نظر أبو نعيم لو رأى يحيى بن معين وحده لصد الباب في وجهه، يعني هو كان شديد ايضا مع يحيى بن معين لكن لما نظر نظر إلى إمام أهل السنة والجماعه وكان يحب احمد فرأى أحمد ورأى الرمادي ورأى معه يحيى بن معين فقال له اجلسوا عند الدكان الدكان المصطبى أو أشبه ما يكون فجلسوا على المصطبى أو الكراسي فجلسوا حتى خرج اليهم قبل أن يخرج قال إلى الشهوة من الذي يقول؟ فأخرج أحاديث الفضل أبي نعيم فأخرج أحاديثه وكتب على رأس كل عشرة أحاديث من أحاديثه حديثا ليس من أحاديث ابن نعيم ثم أعطاه له وقال أملي علينا فقال أقرأ وكان يقرأ عليه فأخذ احد ابن معين يقرأ ومن الذي يترسبس الدوائر به أحمد لأن أحمد سيتخذ في الرجلين وأحمد يجلس ويسمع وابن معين يسرد الاحاديث الأحاديث وأبن معين الفضل من دكين يقول نعم هه يعني يسمع ويقر هذا حديثي هذا حديثي فيأتي إلى الحديث المتسوس فيقول يا حمَّين طف اضرب على هذا يعني اضرب على هذا اضرب عليه صفحة هذا ليس من حديثي قال اضرب على هذا ليس من حديثي فايه يا حمَّين قال طف هذه الأولى يسقط الثانية فأتى أول الثانية فوقف عند حديث المتسوس وقال لو اضرب على هذا ليس من حديثي ثم جاء في الثالثة قال يا في نفسه ها فاتن الرجل يا حيا قال فاتن الرجل وقام أبو نعيم فنظر إليه فقال هذا ليس من حديثي وعلم أن المسألة فيها ريب فقال هذه الأحاديث فنظر في الأحاديث فواجد هذه الأحاديث المتسوسة فأخذ الورقة ونظر إلى أحمد فقال أما أنت فأنت أورع من أن تفعل ذلك وقال للرمادي أنت أضعف وأضأل من أن تفعل ذلك هو يخاف لأنه كان تنين أيضا أبو نعيم ثم نظر إلى يحب معين فرفصه في بطنه برجله فأسقطه على الأرض وقال أنت أجر على هذا فلما دخل وأغلق الباب عليهم قال أحمد أما نصحتك أما قلت لك الرجل ثقة أمين فقال يحمد والله رفسته عندي بألف حديث أو قال خير من كذا وكذا وفي رواية أخرى دخل عليه فقبل بين عينيه قال هكذا يكون المحدد يعني هكذا نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثلك فإذا بالقلب وبالاختبار كانوا يعرفون ضبط الرؤون والثانية بإيش؟ بالمذاكرة كانوا يتذاكرون يأتي المحدث المحدث وممكن تحدث الآن يأتي الرجل ممكن يتكلم في مسألة فقهيه ينظر للرجل يعرفها ما يعرفها أو يأتي له بما يعرفه هو في مسألة مصطلح مثلا ممكن يتذاكرون حتى يظهر الراجح من المرجوح والمضخم من غيره فالمذاكرة كانت داب الصالحين كان يفعلها البخاري وكان يفعلها ابو زرع وكان يفعلها أحمد بل سفيان الثوري ذهب إلى المدينة ودخل على عبد الرحمن بن مهدي, وعبد الرحمن بن مهدي كان من شيخ شيوخ سفيان الثوري وكان دائما يعتز جدا بابن مهدي الثوري لدقة نظر عبد الرحمن بن مهدي متنا قبل ان نقول هذا الكلام لان الاخوه ما زالوا في نوم من عميق عمير حتى مش عارفين نايمين ليه قرين ولا طبقة تحته لا طبقة تعتبر طبقة تحته مش عقران تعتبر طبقة تحته وهو الحاصل انا بقول هو شيخ شيخ والاخوه سكتين غرض المقصود سفيان الثوري دخل فقال لابن مهدي ائتيني برجل للمذاكرة انظروا ذا بالصالحين ائتيني برجل للمذاكرة وطبعا هو ما أراد عبد الرحمن هو يعرف قوه عبد الرحمن قال أنا الآن أريد أن أثبت الحفظ عندي ائتيني برجل للمذاكرة قال بمن؟ نأتيك برجل للمذاكرة فأتى له برجل من الفحولة بمكان ومن الحفظ بمكان ومن القوة بمكان أحمد بن حنبل إمام أهل السنوة كان يقف بطأة رأسه أمامه من هو عمرو بن سعيد القطان فارس الميدان فدخل أي بن سعيد القطان طول الليل انظروا إلى شهوة العلم فقام سفيان يذاكر أحاديث الظهري وغيره مع من؟ مع القطان يذاكره الأحاديث والثاني يذاكره الأحاديث من الليل إلى أن انبثق الفجر فدخل عبد الرحمن ابن مهدي يعني يقول اللهم سلم سلم, سلم سفيان يمدح الرجل يعني هذا الرجل فدخل عليه فعلى سفيان فقال كيف وجدت الرجل فتمعر وجه سفيان يا ترى لما؟ تمعر وغضب غضبا شديدا وقال له يا مهدي طلبت منك أن تأتيني برجل للمذاكره، وقد أتيتني بشيطان إيش يقصد بشيطان قال هذا شيطان الحفظ لا تمر عليه مرة بحال من الأحوال وهذه من قمة التوثيق لمن لابن القطان انظروا كانت المذاكره تأخذ شغاف القلوب فيعرف الضبط بالمذاكره كما عرف عند علمائنا الثالث التلقين التلقين هذا هو إدخال حديث للرجل ليس بحديثي وهذه حدثت أيضا من العلماء وأشهر اشهر المصريين الذي حدث معه ذلك هو بقني وجد أنت الآن تقدح فينا كمصري دا المصريين اليس بن سعد قلت رجل مصري ادخله في حديثي ما ليس منه ونزل تقول ليس بن سعد طب ما نزلش ليس بن سعد حد يقدر يخط حد يقدر يشتم ريحه مش يدخل له حديث ها من ايها المصريون ما اتكلمنا على مصري مصري مشهور يا ابن لهيعه ابن لهيعه اختلفوا في تثبتي ليش بالتلقين كيف بالتلقين ابن لهيعه كان ضابطا حسنا وهذا الذي غرر الشيخ عن التشاكر ليوثق ابن لهيعه ابن لهيعه كان ضابطا حقا لكتابه ضابطا لكتابه وكان ثقة لكن هو اتهم أيضا بالتدليس ودي غفلت عن كثير من علماء الجرح التعديل هو متهم أيضا بالتدليس الغرض المقصود لما احترقت الكتب كانوا يدخلون عليه الأحاديث فأتلقانه حتى لما عتبوا في ذلك قالوا ماذا أفعل يأتوني بالكتاب ويقولون هذه أحاديثه فأحدث بها على أنها أحاديث فانطحت هذه الرواية فأدى سلطين فاحش لابن نهيعة يسقط ضبطه وأيضا من أدخل عليه ثابت البناني أدخل عليه أدخل عليه حماد بن سلمة بعد الأحاديث قال أدخلت على ثابت فوجدته صلدا لا يمكن أن أدخل عليه شيء ما استطاع قال ثم أدخلت على أبان ابن أبي عياش فأدخلت عليه فدخل عليه الاحاديث فلقنه فتلقن وهذا كما قلت يصعب جدا على محدث ان يؤخذ منه حديث اذا لقنوه يتلقن هذه دلالة انه ليس بضابط الحديث لكن اذا انتقى وقال هذا حديثي وهذا ليس بحديثي كما قال الزهري لو رأيت المحدث يتمسك بالخطأ فاعلم انه حافظ وانه متق يعني لو كان مخطئ وتمسك به هذه التي تدل لنا على أن العلماء وطلبة العلم طالب العلم ذو الشخصية المستقلة المهذبة الذي يعتز بعلمه هو الذي يتمسك إذا كان معه دليل قال لو قامت الدنيا بأسرع عليا ووجدت أن العلم الذي أقول به قال الله قال الرسول والله لا أنحاز عنه بحمل ولا أحد عنه لا أحد عنه بحمل الأحوال ولذلك قال الزهري إن رأيت المحدث يتمسك بما قال ويعض عليه بالنوارز وسواء كان خطا او صوابا فاعلم انه من الاتقان بمكان اما الذي يتلقن كلمه تجيبه وكلمه تذهب به وتاتي به وتراه متغيرا في اي وقت الا ان يرى الصواب متغيرا في كل وقت عندما يسمع من أحد كلاما يقول به ويسمع من الاخر كلاما يقول به هذا ايش تميل به الريح وتاتي به وليس طالبا للعلم ولا متقنا وان كان طالبا للعلم يبقى الضبط هذا الشرط الثالث او الشرط الرابع الشرط الخامس عدم الشذوذ أو نقول الرابع عدم الشذوذ عدم الشذوذ الشذوذ تعريفات كثيرة جدا ومفصلة وأنا في درس النساء لا أفصل أقول الصحيح الراجح وإن كان بعض العلماء قال في هذا نظر لكن هذا هو الحق الصحيح هو تعريف الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوسق منه الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوسق منه لمن هو أوسق منه أدبر وأتقن وأحفظ مثال اختلف شعبة مع سفيان الثوري في اسم راودي فقال العلماء لما سمعوا قال من الذي روى هذا قال شعبي قال من الذي روى الثاني قال الثوري قالوا خذوا من الثوري فالثوري أضبط من شعبة في الرجال. الاتنين ثقات أثبات هذا أمير المؤمنين في الحديث وهذا أمير المؤمنين في الحديث لكن لما اختلف رجحنا كفة الثوري لأنه كان أضبط في الرجال من شعبة فإما مخالفت شعبة للثوري تعتبر تعتبر ايش شذوذا شاذة بس الشذوذ مخالفة السخل منوع أو ثق منه ضرب له بعض العلماء مثلا في علم الحديث مثلا حديثين حديث الأول أن الله جل على قبض, قبض بيمينه فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي في البخاري ومسلم وقبض بيده الأخرى وقال النور لا قال بيدي الأخرى في صحيح مسلم صرح قال وقبض بيده الشمال فصرح الأخرى صرح باسمها إيش؟ الشمال أبوه أصفها أنها شمال هذه عند المحققين من المحدثين كالبيهقي من المتقدمين وغيره إن قلنا بالمتقدمين يعني صرح بأنها شاذة والصحيح انك لو رجعت ترى الراوي فيها ضعيف ما كان ثقة روي غير ثقة يعني غير مقبول لكن هو قال بالشذوذ لأن الحديث في البخاري ومسلم لجلاس قدر البخاري ومسلم فقال شاذة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ربي يمين وكل رواية ذكر فيها شمال فهي ليست صحيح وهي شاذة مخالفة كما قال الخطبي فإن الشمال توهم بالنقص وهي مخالفة لرواية استقاط الاثبات ويضربونها ايضا مثلا في ذلك بحديث مسلم ايضا قال سبعون الفا يدخلون الجنة قال في وصفهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وفي رواية لا يرقون فقال حتى شيخ السلام الذي قال بالشذوذ هذا. قال لا يرقون شاذ لما هذا في المتن هنا لا يرقون شاذ لما لان النبي رقى وجب الرقى فلا صح ان يقال إنها تصح من الحديث فهذه شذوذ أيضاً مسألة لذلك بتحريك الإصبع وأنتم مع يعني مسألة مشهوره جدا جداً اتكلم فيها فالغرض المقصود هذا الشذوذ هو رواية الأوسق الثقة لمن هو أوثق منه إما في الضبط وإما في العدد أما في العدد فحديث الإشارة هو أهم ما يضرب مثلاً لأنه خالف كام؟ خالف تسعة والمجلس واحد فلا صح أن نقول هذه المخالفة لا تكون شذوذاً لا أرجح هذا أنا ضرب المثل فقط من غير الشذوذ الشرط الاخير من غير علّة العله في اللغة المرض العله في اللغة المرض وهي قريبة يعني رجل عليل مريض ما يستطيع أن يسير ما يقف على قدميه نفس الأمر في الحديث الحديث اللي فيه عله مريض لا يستطيع أن يقف صدًا أمام الناس والعله في الحديث هي شيء غامض خفي يضعف به الحديث مع أن ظاهره الصحة بهذا التعريف يخرج قول كثير من أهل العلم تراهم في كتب التخريجات يقولون وهذا الحديث فيه عله وعلته مثلا مجالد بن سعيد وعلته ابن لهيعه هل يصح ان يقال هذه عله لا لما لان هذا ضعف ظاهر نقول له سبب خفي غامض كما قال صيارفه المحدثين ابن ماهدي وغيره يقول العله شيء ينقضح في قلب المحدث يقولون هذا الحديث لا يشبه حديث الاعمى هذا الحديث لا يمكن أن يكون من حديث الزهري علموا السلاسل وعارف من يحدث عنه من يكون متقن عنه ومن من من شيوخ الضابط عنهم فيعرفون اجبه ما يكون بحديث الاعمش اجبه ما يكون بحديث انس اجبه ما يكون بحديث نافع فصيرفت الحديث هذه من التبحر الشديد يعرفونها ولا يذكرون لك سببا ولذلك قال هم الى الجنون اقرب منهم من العلم لانهم يقولون هذا حديث ضعيف فلما سالوا أبا زرعة طب كيف نعرف أن هذا هو الحق قال تسالني فأقول لك هذا الحديث فيه عله ثم تذهب لابن مهدي فتسأله فيقول لك هذا الحديث في إعلMake ثم تذهب لاحمد وتسأله فيقول هذا الحديث في إعل تذهب لابن القطان فتسأله فيقول هذا الحديث في إعله فتتفق كلمة الفحول من الساطين أهل العلم للعلمة فتعلم أن هذا الأمر Europeans من الله جل وعلا قد فأه في قلوب هؤلاء الذين انبروا وان بهذا العلم الإبهائيا للعلمة شيء غامض في الحديث مع أن الظاهر الصحة يقدح في صحة الحديث نقول 그래서 تنقسم إلى قسمين علة قاضحة والا غير قاضحة طالما قال يقضح علة قاضحة والا غير قاضحة أما العلة الغير قاضحة هي العلة التي لا تؤثر على صحة الحديث مثال ذلك في السند ان ياتي الحديث فيرويه الراوي عن عمرو بن دينار عن جابر مثلا والحديث عن عبد الله بن دينار فيرويه سفيان مثلا عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن دينار مثلا عن عمرو بن دينار وهو عن عبد الله بن دينار فنقول هذا الحديث فيه عله ما هي العله الحديث كان اهل السنه عن الولاء وهبته حديث عن عمرو بن دينار فرواه هو عن عبد الله بن دينار فنقول هذا الحديث فيه عله ايش هي العله أبدل الراوي بغيره الحديث عن سفيان سفيان الثوري فاتى به عن سفيان بن عيينه نقول هذا الحديث فيه عله أبدل الثوري به ابن عيينه لكن هذه العله نقول الا غير قاضحة لما الا غير قادحه لان الابدال كان في الثقة وإحنا اشترطنا عامه ليس بزيد ولا عبيد اشترطنا أن يكون الراوي ثقة والراوي هنا ثقه لو عبد الله بن دينار ثقة عمرو بن دينار ثقة فناخذ بالحديث ويكون الحديث صحيح لكن فيه علة هذه العلة إبدال وده يعتبر وهم فيه في يعني ثمرت هذه العلة ان احنا يجعلنا نقول أن هذا الراوي فيه وهم يهم قليلا ربما أخطأ أيضا في المتن علة غير قاضحة أن يأتي مثلا يقول في حديث جمل جابر بانه باعه من سنه في المدينه لا باعه واسير باعه بأوقية باعه بدراهم فنقول هذا الخلاف ليس العله قاضح ليست عله في بالحديث لان مضمون الحديث ان جابر باع والنبي اشترى وقلب الحديث موجود فلا تكون عله قادحة في الحديث يبقى ادن إلا الا قادحه غير قادحه العله غير القادحه التي لا تؤثر على صحة الحديث متنا ولا اسنادا والعله التي تؤثر على الحديث متنا واسنادا وهذا له باب واسع ليس هذا محل التفصيل فيه نأتي إلى التدريب العملية عشان الأخوات أيضا تكتب السند وتكتب الحديث نضرب مثلا على ذلك روى البخاري في صحيحه في كتاب الجاد والسير قال حدثنا مسدد حدثنا معتمل يعني معتمل بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي قال سمعت أبي معتمر يقول سمعت أبي يبقى حدثنا مسدد البخاري يقول مسدد مسدد مسدد ابن مسارهد هذا الاسم فيه طرفة إيش هي؟ لما سؤل عن اسمه قال مسدد بن مصرهد بن مصربر بن ابن ابن قلها سين فدال فقال هذا ليس باسم محدث هذه رقية العقرب الاسم كله طويل جدا حدثنا مسدد حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي يعني سليمان بن طرخان قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه والله. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم الموت والهرم وأعوذ بك من فتنة المحية والممات وأعوذ بك من عذاب القبر ننظر عمليا الآن لهذا الحديث ننظر دعك الآن أننا من البخاري وكأننا لا نعرف شيئا عن البخاري ونريد أن نكشف عن هذا الحديث ومجنون في عقله من يذهب يبحث عن أحاديث البخاري إلا الفحول الذين تحرف اليسيرة اللي ممكن ينظر فيها متكلم فيها في البخاري البخاري روى الحديث هنا روى عن من عن مسدد فنحن نريد أن نقول في النهاية هذا الحديث ها حديث صحيح كيف نقول الحديث صحيح قال لي المحدث انظر حديث صحيح عندي يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة قلت له أنت تلعب معي ما واحد اثنين ثلاثة اربعة قال واحد شرط اول لا بد ان يتوفر اثنين شرط ثاني لا بد ان يتوفر قلنا اتنا بما عندك حتى نتعلم منك فقال اولا لا بد من اتصال السند ياتي الذي درس الحديث والاخت التي درست الحديث حتى تعلم زوجها الذي لا يتعلم تجلس له وتقول له اجلس اعلمك علم سعيد فتقول له واتصال السند معناه ان التلميذ يصرح أنه سمع الحديث من شيخي. ننظر هنا البخاري جبل الحفظ أمير المؤمنين في الحديث هذا مبخرة كل محدث البخاري يقول حدثنا مسدد هذا فيه انقطاع لما فيه انقطاع لأنه لم يصرح بالتحديث ما هذا الوهم الذي أقع فيه حدثنا ليس فيه انقطاع ليست عنه وليست قال حدثنا يعني يعني هو حدثه وسمعه من اذنه صحيح ولا لا البخاري قال سمعت قال حدثنا مسدد الحمد لله الراوي الاول قد سمعه من الراوي الثاني او حدث به بالسماع قال مسدد بن مصرهد قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال مسدد قال حدثنا فما عرفت ان اوهم على الاخوه لانه قريب قد ذكرنا حدثنا بمعنى انعانا وايضا الان خطا التحديث معناه اذا قال سمعه سمعه مسدد من معتمر اتصل السند إلى هنا نأتي إلى الثالث معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان يقول سمعت أبي هذه دلالة على عدم اللقاء كأنه ولد ولد وأبوه مال قال سمعت أنا جلس معه في البيت الله ينتقم من الكفر الذين يعني يتحكون علينا لا سمع من أبي جلس معه في بيته كيف ذلك؟ قال سمعت أبي فهو يجلس معه في البيت وفي الدكان ويمشي معه ويتعلم منه فإذن يكون سماعا سماعا لا مدخل فيه إذن الاتصال بين معتمر وبين أبي قد وجد الحمد لله الاتصال إلى سليمان بن طرخان وصل حتى الآن نأتي إلى سليمان سليمان قال سمعت أنس بن مالك أنس بن مالك يحدث عن رسول الله سمع من سليمان يبقى إذن سليمان سمع من أنس فاتصل الاسناد إلى أنس يبقى لنا أن نبحث عن من أنس ننظر أنس بن مالك أرادوا الإصابة فأخطأ والله أرادوا الإصابة فأخطأ إيش قالوا؟ قالوا لا السحابة كلهم عدول نحن بنبحث عن إيش اسبر, أسبر. صدد إيه؟ نحن نتكلم على إيش على استصاء منهم للعدود؟ ما السحابة كلهم عدود؟ أردتم الإصابة فأخطأت هنا نقول إذا قال أنس قال عن أنه كلها عندنا حدثا لأنه إن قال قال أو عن أو أن قالها عن غيره عن غير من وين من الصحابة والصاحب سمع من وين من النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم عندنا سواء فقال وعن وأن عند الصحابي بمنزله حدثا يبقى خذ القاعدة وأنت تبحث تصحح أو تضاعف لا تبحث في الصحابي في أي شيء ليش اتصل سنة عدالة كل ده متوفر مفهوم إذن اتصال السند قد توفر الحمد لله بقي لنا شرط آخر قال اتصل السند لا ما تستطيع أن تقول هذا حديث صحيح لابد لك أن توفر شرطا آخر ما هو الشرط الثاني قال العدالة عدالة الراوي طبعا بإيجاز ننظر البخاري قد تكلم العلماء فيه جبل الحفظ قد تكلم العلماء فيه قالوا لا لا تكلم تكلم بعضهم لكن الكلام لا يفيد. ما في خلاص. هذا النووي لا يؤثر في البخاري. فنقول تكلم البخاري جبل الحفظ وأمين المؤمنين في الحديث ثقه سب مسدد روا له أصحاب الكتب الستة ولا الأربعة. ما أحد يعرف. المهم من الغرض المقصود انا مش نذكر أن روا له أصحاب الكتب الستة ولا والراجع أنه روا أصحاب الكتب الستة. مسدد ثقه معتمر من السقاط الأذباب أبو سليمان بن طرخان ثقه انس ابن مالك ثقه ثبت ثبت لا ده ثقه ثقه انس انس اقول ثقه ولا قل لي مر مر ولا تنظر مر يبقى اذا البخاري ثقه مسدد ثقه معتمر ثقه انس ثقه فقلت عداله الراوي قال قف وين العداله انت عندك يقولون ثقه مفهوم اين العداله هنا انا نسيت اقول لكم يعني عشان تبقى في رأسي المعادله الراضيه بتقول عداله زائد ضبط تساوي ثقه فهمتم عداله زائد ضبط تساوي ثقه يبقى هنا لما يقولون ثقه يبقى عدلوه وايضا ايه مش ضبطوه <تصفيق> لا لا هوت يعني ايش يعني عدلوه وايضا شهدوا له بالضبط مش ضبطوه يبقى اذا الضبط توفر الحمد لله يبقى لنا عدم الشذوذ هنا هذا الحديث ما عندنا اي حديث يخالفه ما في ثقه خالفه فيكون الحديث توفر فيه عدم, عدم العلة الحديث من الذي رواه البخاري إذن هو معدول أي حديث البخاري في علة البخاري قد جاوز القنطره أي حديث تقول رواه البخاري قد جاوز القنطرة يبقى إذن عدم العلة موجود فتوفرت الشروط الخمسة ويصبح المحدث الذي تستقبله الأمة قد عرف كيف يصح حديث بإسناده ويضعب حديث بإسناده إن أتقن هذه الشروط وأخذ على سنن ابن ماجه بالإسناد كله يأخذه ويذهب إلى التقريب فقط ما يبحث في كتب العلماء حتى يدرب نفسه ويذهب إلى التقريب ويقول هذا إسناد ضعيف هذا إسناد صحيح هنا نستطيع أن نقول هذا الحديث صحيح وما قلنا الاسناد لأننا تأكدنا من عدم الشذوذ وعدم العلة لكن ممكن إنسان يتدرب على الثلاثة الأول اتصال السند والعدالة بالضبط والطقة او نقول الثقات ويقول هذا حديث إسناده صحيح يبقى عرفنا كيف نطبق هذا عمليا يقول لأخوة تطبقوا عمليا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ أمثلة أخرى عملية على ذلك مع الحديث الحسن والحديث الصحيح لغيره أقول قولي هذا وسفر الله لي ولكم وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في الأبيات التالية